إِنَّ رَبَّكَ يَحْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمَةٌ مِّنَ الذين معك والله يقدر اللَّيْلِ وَلَهُ سُبْحَانَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حسنا وَمَا تُقَّمُ لآ فُوسكُم مِ خَيرٍ تَجدُ غوٍ دَب اللهُقَيرَ وَحظَ مَا أَجرا وَستَف اللَّ إَِّ اللَ غَصُول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهدر ولا تمن تستكسر وَنَادِ رَبِّكَ فَاصْدُر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عسيدٌ عَنِ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَذِيد كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا